وَقَالُوا كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَجْهِ رَبِّكُمْ أَبْتِغَاءَ لُؤْثَ يَمُنُّونَ إِلَيَّ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ إِذَا اسْطَفَّوْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوْنَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَدَّعُوْنَ لَوْ تَكْفُرُوْنَّ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ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 ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انابنا واليك المصير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 انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فالاولئك هم الظالمون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 لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ وَآتُوهُمْ مَا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُونَ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنْ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 وَإِنْ فَتَأَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَنْقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَابَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ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 وَلَا يَأتينَ بِبُغْتَانِي فْتَرينَ بَيْنَأَبينَّ وَأَجُلِهِ وَلَا يَعصينَكَ فِي مَرُوف وَلَا يَعصينكَ فِي مَعْروفِ فَبَع وَاسْتَوفِي اللَ اللهَّ إِ اللهَّه وَفُور الرحيِيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قَوْمًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره قد يئسوا من الاخره كما ياس